الحمد لله نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا يهزم جنده ولا يغلب امره واشهد ان محمدا عبده ورسوله جعل الله رزقه تحت ظل رمحه وجعل الصغار والذله والهوان على من خالف امره اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ففي يوم الاثنين من اوائل شهر ذي القعده سنه 6 للهجره حنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الى رؤيه البيت العتيق الذي احبه والذي طالت غيبته واصحابه عنه بسبب عداوه قريش وصدهم عن المسجد الحرام وزاد الشوق والحنين زاد الشوق والحنين تلك الرؤيا التي راها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فقد راى في منامه انه دخل مكه هو واصحابه امنين محلقين رؤوسهم ومقصرين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى ان تعرض له قريش بحرب فاستنفر العرب من حوله وأهل البوادي، ولكنهم أبطأوا عليه. فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن لحق به من العرب، فأصبح عددهم ألف وأربع مئة وأربعة مئة، وقد حمل المسلمون بعض أسلحتهم استعدادا للدفاع عن أنفسهم. في حاله الاعتداء عليهم وقد صلى وقد صلى بهم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واحرموا بالعمره عندما وصلوا الى ذي الحليفه وقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره وكان عدد الهدي 70 بدنا وبعث صلى الله عليه وسلم بين يديه بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي عينا الى قريش ياتيه بخبرهم وعندما بلغ المسلمون موقع عسفان على بعد 80 كيلا من مكه جاءهم بسر بن سفيان بخبر قريش فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل اي النساء مع اولادها قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم ابدا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا قدموا الى كراء الغميم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في ان يغيروا على ديار الذين ناصروا قريشا واجتمعوا معها ليدعوا قريشا ويعودوا للدفاع عن ديارهم فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل احد ولا حرب احد فتوجه اليه فمن صدنا عنه فمن صدنا عنه قاتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امضوا على اسم الله ولتفادي الاشتباك مع المشركين سلك رسول الرحمه صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا عبر ثنيه المرار وهي مهبط الوديبيه وقال عندما وصلها من يصعد الثنيه ثنيه المرار فانه يحط عنه ما حط عن بني اسرائيل فكان اول من صعدها خيل بن الخزرج ثم ت TAM الناس وخرجت قريش للاقا المسلمين فعسكرت ببلدح وسبق المسلمين إلى الماء هناك وعندما اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية بركة ناقةه القسواء فقال الصحابة رضوان الله عليهم خلأت القسواء أي بركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القسوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها ثم زجرها فوثبت ثم عدل عن دخول مكه وسار حتى نزل باقصى الحديبيه وهو ما يسمى بشميسي اليوم على بئر قليل الماء فاشتكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم امرهم ان يجعلوه فيه فجاش لهم بالري فارتو جميع الرضوان الله عليهم ولما راى رسول الله موقف موقف قريش المعاند قال صلوات ربي وسلامه عليه يا ويح قريش اهلكتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس فان اصابوني كان الذي اراده وان اظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وهم وافرون وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم شده او بهم قوه فما تظن قريش والله اني لا ازال اجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله او تنفرد هذه السالفه عباد الله بذل رسول الرحمه والملحمه ما في وسعه لافهام قريش انه لا يريد حربا معهم وانما يريد زياره البيت الحرام وتعظيمه وهو حق للمسلمين كما هو حق لغيرهم وعندما تاكدت قريش من ذلك ارسلت اليهم من يفاوضه ويتعرف على قوه المسلمين ومدى عزمهم على القتال اذا لجؤ اليه وطمعا في صد المسلمين عن البيت العتيق بالطرق السلميه من جهه ثالثه واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد وان اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اكد هدفه من هذه الزياره فارسل الى قريش خراش ابن اميه الخزاعي ولكنهم عقروا بهم عقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وارادوا قتله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فبعثه اليهم فنزل بجوار احدهم ليبلغ رساله الرسول صلى الله عليه وسلم فاذنوا له بالطواف فقال ما كنت لاتوف ما كنت لاتوف حتى يطوف رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتبسته قريش عندها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا اصحابه للبيعه تحت شجره سمره فبايعوه جميعا على الموت سوى الجد ابن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا ويح جد ويا ويح الجد بن قيس لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجره احد من الذين بايعوا تحتها وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيده الاخرى وقال هذه يد عثمان عثمان غائب ودخل في بيعه الرضوان والجد حاضر وانفتل عنها عرفت هذه البيعه ببيعه الرضوان لان الله رضي عن اصحابها لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره ارسلت قريش عددا من السفراء للتفاوض مع المسلمين فقد ارسلوا بديل ابن ورقه فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يريد حربا انما يريد هذا البيت فتاثر بديل ومن معه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك لم يؤثر في قريش شيئا ثم ارسلوا عروه بن مسعود الثقفي فقال له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لبديل فقال عروه عند ذلك اي محمد ارايت ان استاصلت امر قومك هل سمعت باحد من العرب اجتاح اهله اجتاح اهله قبلك وانت كن الاخرى فاني والله لا ارى وجوها فاني والله لا ارى وجوها واني لا ارى اشوابا من الناس خليقا ان يفر ويدعوك فغضب ابو بكر واغلظ له في القول وقال انا نحن نفر عنه وندعه ورجع عروه بن مسعود معجبا بحب الصحابه لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم بعث الحليص ابن علقمه الكن الكناني سيد الاحباش فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهديه في وجهه حتى يراه وانظروا الى سياسته صلى الله عليه وسلم فلما راى الح ليس الهديه يسيل عليهم من عرض الوادي وفيه القلائد رجع الى قريش قبل ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اعظاما لما راى وقال لقريش رايت البدن قد اشعرت فما أرى أي يصد عن البيت؟ فقال جلس إنما أنت أعرابي لا علم لك لا علم لك فغضب وقال يا معشر قريش ما على هذا حال فناكم أي يصد عن بيت الله من جاءه معظم الله والذي, والذي نفس والذي نفس والذي نفس الحليسي بيده لا تخلون بين محمد وبين ما جاء له او لانفرن بالاحباش نفرة واحدة فقالوا له مه اكفف عنا وحاولوا ارضاءه ثم بعثوا مكرز ابن حفص فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه اذ جاء سهيل بن عمرو رسولا من عند قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا سهيل امركم وقال قد اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل وكانت قريش قد قالت لسهيل ائت محمدا فصالحه ولا يكن في صلحه الا ان يرجع عنا عامتها عامه عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب عنا انه دخلنا انه دخلها علينا عنوه ابدا عندها تكلم سهيل واطال الكلام ثم جرى الصلح وعندما بدا الرسول صلى الله عليه وسلم في املاء شروط الصلح على علي بن ابي طالب كاتب الصحيفه اعترض سهيل على كتابه الرحمن في البسمله واراد بدلا منها باسمك اللهم ورفض المسلمون ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وافق ثم اعترض على عباره محمد الرسول الله واراد بدلا منها محمد ابن عبد الله فوافقه الرسول بعد اعتراض المسلمين واعتراض سهيل على عمره المسلمين في هذا العام ولكن في العام المقبل ثم قال سهيل وعلا الا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا ردته علينا فتعجب المسلمون وقالوا سبحان الله كيف يرد الى المشركين من جاء مسلما فبينما هم كذلك اذ دخل جندل اذ دخل ابو جندل ابن سهيل صاحب المفاوضات فقال سهيل هذا يا محمد اول من اقضيك عليه انت رده الي فقال صلى الله عليه وسلم الرحيم انا لم نقض الكتاب بعد فقال سهيل والله اذا لم لم اصالحك على شيء ابدا والى الرسول صلى الله عليه وسلم على سهيل ان يستثني ابا جندل فرفض على الرغم من موافقه مكرز الاب يرفض والاخر يوافق على طلب الرسول ولم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا من انضاء ذلك لسهيل وقال له مبشرا ان الله جاعل لك ولاصحابك مخرجا اما الشروط الباقيه فهي وضع الحرب 10 سنين يامن فيها الناس ومن احب ان يدخل في عقد محمد دخل فدخلت خزاعه في عقد محمد صلى الله عليه وسلم ومن احب ان يدخل في عقد قريش دخل فتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عهد قريش عبد الله لقد تبرم كثير من الصحابه على هذه البنود وارى او ان فيها بعض الحيف فلقد قالوا يا رسول الله نكتب هذا يقصدون ارجاع المسلمين الفارين قال نعم انه من ذهب اليهم فابعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له مخرجا وفرجا وغضب عمر واخذه الحماس فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع ابا بكر فقال له ابو بكر انه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله انه على الحق عند ذلك نادي مع عمر على ذلك اشد الندم وامرهم رسول الله بايذبحوا الهدي ويحرقوا رؤوسهم فلم يقم منهم احد الى ذلك فكرر ذلك مرارا ثلاثه فدخل على ام سلمى فاشارت الي بان يبدا هو بما يريد ففعل فقاموا فقاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا رضوان الله عليهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل لابن جهل غنمه من بدر نحره ليغيظ به المشركين ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبيه بعدما اقام بها 15 يوما او 20 يوما حقق له فيها ما ارب شتى وان خفيت على المسلمين ولكن عسى ان تكره شيئا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 من قالها فقد استمسك بالعروه الوثقى اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله لا يقضي الله للمؤمن قضائا الا هو له خير فهناك حكم عظيمه قد تبدو في اول وهله انها محنه فلا تلبث ان تنقلب منحه من العزيز الوهاب ان الحكمه العظيمه من ذلك الصلح صلح الحديبيه وضع منهج للمسلمين يسيرون عليه كما هو نهج التربيه الاسلاميه في تربيه المسلمين بالاحداث ولعل من الفوائد والدروس التي يراها المسلم في ذلك الصلح ما يلي شرع الله التحلل من العمره والحج اذا حصل مانع اذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه في الصلاه في منازلهم عندما نزل مطر مبدأ الشورا الذي مرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى مع نسائه وكان رأيها أعني أم سلمة رأي مسددا موافقا وكذا رأي أبي بكر في الذهاب إلى البيت الحرام إذ تنتج العلماء أن الحد الأعلى للصلح مع الكفار عشر سنين فقط. 10 سنين فقط لان اصل العلاقه معهم الحرب وليس الهدنه في الصلح اعتراف من قريش بكيان ودوله المسلمين لاول مره في تاريخهم معها فعاملتهم معامله ند للند ذهاب هيبه قريش حين تخلت عنها بعض القبائل اتاح الصلح للمسلمين التفرغ لليهود يهودي خيبر خاصه ويهودي تيماء وفدك فقد وقعت غزوه خيبر في تلك الفتره بعد صلح العديبيه اتاح الصلح للمسلمين مضاعفه جهودهم لنشر الاسلام وفي ذلك يقول الامام الزهري فما فتح فما فتح في الاسلام فتح قبله كان اعظم من فلم يكلم احد بالاسلام يعقل الا دخل فيه ودخل في تينك السنتين قبل نقض العهد مثل ما كان في مثل من كان في الاسلام قبل ذلك فقد خرج في صلح الحديبيه ب 1400 وخرج صلى الله عليه وسلم لفتح مكه في 10000 المسلمون الفارون حينما لم يقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجب الصلح كونوا عصابه اخذت تعترض قوافل قريش في منطقه العيص فارسلت قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تناشده تناشده ان يعطيهم الامانه بالمدينه فارسل اليهم وكانوا قريبا من ال60 او ال70 وكانوا كما قال صلى الله عليه وسلم جعل الله لهم مخرجا وفرجا من الدروس اخذ الحيطه والحذر بالسلاح والتخطيط وايضا ضبط النفس ساعه الاستفزاز حتى لا يتصرف الانسان لما يخططه عدوه له بل لما يخططه وله الوفاء بالعهود حيث نرى وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي جندل مما اثر ذلك في العاطفه نرى انشقاق معسكر الشرك وعدم اجتماعه بسبب الممارسات التي جرت بين العقلائي منهم والمتنفذين فيهم ولا ان كان المتنفذ ولا ان كان المتنفذين الخبذا يعلو قولهم على العقلاء الشرفاء ولله في ذلك حكمه ولكن ولكن في ذلك شق لصفهم وصدق وصدق الله سبحانه لا تحسبوه شرا لكم ان كثيرا من المحن تحمل المنح وإن الظلام إن الظلام يحمل النور والأيام حبلا والحرب سجال والدهر متقلب وقارن بين ما حصل وما يحصل تجد التاريخ يعيد نفسه فعمل وثق بموعود الله فلك مع النصر موعد فأنت مسلم ووعده سبحانه لن يخيب اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا ومعلمنا نبي الرحمه والملحمه محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله واصحابه من المهاجرين والانصار اللهم يا حي يا قيوم فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهدا على ملته وادخلنا وانلنا شفاعته وادخلنا معه في دار كرامتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أخذوا من خذل الدين اللهم أخذوا من خذل الدين اللهم أخذوا من خذل الدين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم أنصرهم في الشام اللهم أنصرهم في الشام اللهم أجمع كلمتهم في مصر يا رب العالمين اللهم كلهم في بورما اللهم كلهم في الافغان اللهم كلهم في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والاكرام اهد ولاتنا وولاة امور المسلمين عامه لما تحبه وترضاه اللهم اقض في العزه في قلوبهم واجعلهم جندا من جند الاسلام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 وَقُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ